ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بالحجارة قصاصا بجارية فعل بها كذلك وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد والسلاح وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب قتل الرجل بالمرأة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد ابن عمر بن حزم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمر بن حزم وكان فيه وإن الرجل يقتل بالمرأة وروى هذا الحديث موصولا أيضا النسائي وابن حبان والحاكم وفي تفسير ابن كثير ما نصه وفي الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لعمرو بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه مالك والشافعي، ورواه أيضا الدارقطني وأبو داود وابن حبان والحاكم والدارمي، وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم من هذا مشهور بين مصحح له ومضعف. وممن صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وعن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الاسناد جماعة منهم الشافعي فإنه قال لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول قال ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمر بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ثم ساق ذلك بسنده إليهما وضعف كتاب ابن حزم هذا جماعة وانتصر لتضعيفه أبو محمد ابن حزم في محله، والتحقيق صحة الاحتجاج به لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ليبين به أحكام الديات والزكوات وغيرها ونسخته معروفة في كتب الفقه والحديث ولاسيما عند من يحتج بالمرسل كمالك وابي حنيفة وأحمد في أشهر الروايات ومن أدلة قتله بها عموم حديث المسلمون تتكافا دماؤهم الحديث وسيأتي البحث فيه إن شاء الله ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس الحديث أخرجه الشيخان وباقي الجماعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعموم هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح يقتضي قتل الرجل بالمرأة لأنه نفس بنفس ولا يخرج عن هذا العموم إلا ما أخرجه دليل صالح لتخصيص النص به نعم يتوجه على هذا الاستدلال سؤالان الأول ما وجه الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية مع أنه حكاية عن قوم موسى والله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة السؤال الثاني لما لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية والحديث المذكورين؟ بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لأن هذه الآية أخص من تلك لأنها فصلت ما أجمل في الأولى ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية الجواب عن السؤال الأول أن التحقيق الذي عليه الجمهور ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما كان شرعا لمن قبلنا أنه كان شرعا لنا من حيث إنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمن والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم ووبخ من لم يعقل ذلك كما في قوله تعالى في قوم لوط وإنكم نتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ففي قوله أفلا تعقلون توبيخ لمن مر بديارهم ولم يعتبر بما وقع لهم ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله وكقوله تعالى افلا يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم ثم هدد الكفار بمثل ذلك فقال وللكافرين امثالها وقال في حجاره قوم لوط التي اهلكوا بها او ديارهم التي اهلكوا فيها وما هي من الظالمين ببعيد وهو تهديد عظيم منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه وأمثال ذلك كثير في القرآن وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب فصرح بأنه يقص قصصهم في القرآن للعبرة وهو دليل واضح لما ذكرنا ولما ذكر الله تعالى من ذكر من الأنبياء في سورة الانعام قال لنبينا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لنا لأنه قدوتنا ولأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه الآية ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن طاعته اتباعه فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسيكون لنا إكمال حول مسألة شرع من قبلنا في لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته